بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين فلا بد من انتظاره حتى يحضر و إ ذ ا كان بعضهم صغيرا فلا بد من انتظاره حتى يبلغ و إ ذ ا كان مجنونا فلا بد من انتظاره حتى ي ث ي ر و أ م ا القاتل الجاني ف إ ن ه يحبس حتى يحضر الغائب ويبلغ الصغير و ي ف ي ق المجنون ولا يخلى سبيله ل ك ف ا ل ة أ و كفيل حتى لا يهرب فيرفوس ي ا ل و ر ث ة على وقلنا ا ا ح د يستوى ل ص ص ا ف ف ق و انه فهو المطلوب وإلا فبالقرعة فمن خرجت القرعة يدخل في ا ل ق ر ع ة العاجز إ ل ا أ ن ه لا يستطيع الاختصاص بنفسه وبناء على ذلك ف إ ن ه يستلم ي و و أن أحدا ن الجانية فلا عليه لأن الجانية الورثة فلا فقتل عليه بدر يقصف فيقتل ولكن هذا الذي بادر فقتله يكون عاصيا ل أ ن و ا د ى على حق غيره فلا قصاص عليه وبناء على ذلك ف إ ن ه يجب ل ب ق ي ة ا ل و ر ث ة ا ل ق ص ط من ا ل ش ر ك ة ا ل ص د ي ة من ا ل ش ر ك ة على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي ل أ ن الذي خرجت ه ا ل ق ر ع ة لم يقتله وقتل هذا المبادر كقتل الرجل ا ل أ ج ن ب ي الغريب وبناء على هذا فلا بد للورث أ ن ي أ خ ذ و ا حقوقهم من ا ل د ي ا ن وقلنا إ ن القصاص إ ذ ا تلت فلا يستوفيه الوالث لنفسه بدون إ ذ ن ا ل إ م ا م بل لا بد بعد ثبوت القصاص من إ ذ ن ا ل إ م ا م بالاستيفاء وذكرنا بعض الصور المستثنى من هذه ا ل ق ا ع د ة وقلنا إ ذ ا استقل الانسان بالقصاص من غير إ ذ ن في غ ي ر ما استثني ة من الصور ف إ ن ا ل إ م ا م يعذره و إ ذ ا أ ذ ن ا ل إ م ا م ف إ ن م ا ي أ ذ ن لانسان يكون أ ه ل ا للقصاص يستطيع أ ن يستوفيه فلا ي أ ذ ن لعاجز غير قادر على الاستيفاء وما يترتب عليها من عزل المستوفي أو عدم عزل. والقصاص يكون على الفور من عدم عليها يترتب عجل عجل على اي يجوز ل ل إ ن س ا ن الذي جني عليه أ ن يقتص فورا سواء كان في النفس أ و في الطرف لكنه يجوز فيه ا لل... ل ت أ خ ي ر يجوز للمجني عليه أ و لورثته أ ن ي ؤ خ ر و يجوز لهم أ ن يعجلوا ويجوز لهم أ ن يؤخروا و ا ل ت أ خ ي ر أ و ل ى احتمال أ ن يعفو ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة ث و ر ة الغضب و ا ل ر غ ب ة في الانتقام ما عنده مجال للعفو ولكنه لو أ خ ر م ن المحتمل أ ن ت ر ك ت س ا ئ ر ة غضبه و أ ن يعفو عن الجانب إ ل ا أ ن ه من حقه أ ن يستعجل ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعجل فهذا حق له و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يؤخر ف ا ل ت أ خ ي ر أ و ل ى وكل مكان قابل ل أ ن يقع فيه ا ل قطاه يستوي في ذلك الحرم وغيره الحرم له أ ح ك ا م خ ا ص ة ب ا ل ن س ب ة للطيب و ب ا ل ن س ب ة للشجر على ما عرفناه في مباحث الحج هذا بغض النظر عن كون الرجل محرما أ و غير محرم الحرم ذاته له أ ح ك ا م خ ا ص ة ولكن لو جنى إ ن س ا ن وكانت جنايته في الحرم الحرم لا يعيد جانيا فيقتص من ا ل إ ن س ا ن ولو كانت جنايته في الحرم ل أ ن هذه ا ل ج ن ا ي ة لو وقعت في الحرم لم تضمن و م ن ا ء على ذلك فيجوز أ ن يقتص من الجانب وسواء كانت الجنايه وقعت في وسط الحرم او ان الجاني ة قتل في خارج الحرم ثم التجا إ ل ى الحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه واباح دماء عدد من الاشخاص من جملتهم ابن خطل قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا باستار الكعبه مما يدل على انه يجوز القتل في الحرم ولان ا ح ر م ل يعيذ ج ا ا ل ب من ق ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم إن ا ل ح ر م لا يعيذ ف و ل كما ذكرنا قبل قليل وبناء على ذلك ف إ ن ه لا يؤخر إ ل ا أ ن ه ي س ت ف ن ى من هذه ا ل ص و ر ة ما لو التجا إ ل ى الكعبه ليس إ ل ى الحرم و إ ن م ا إ ل ى ا ل ك ع ب ة دخلت ا ل ك ع ب ة أ و المسجد الحرام أ و إ ل ى مسجد آ خ ر من المساجد أ و التجاه الى ملك انسان كان دخل بيت أحد、الناس. احد ل ن ا س أ ا ل أ ش خ ا ص دخل بيتا ل غير بيته هذه بيوت لها حرمه ودخوله إ ل ي ه ا لا يجعلها م ب ا ح ة نحن ما نستطيع أ ن ندخلها كما دخلها ودخلها حطا ن سواء دخلها حطا ن أ م دخلها صوابا نحن ليس من حقنا أ ن نقيم الحكم عليه أ و أ ن ن خ ت ص منه ضمن بيوت الناس من حق ن ان ط ا ل ب باخراجي وبعد ذلك يقام عليه الحد في الخارج فيخرج في في ويخرج من ويخرج من ويخرج من البيت الذي إليه ويقام عليه الحد في الخارج إلا إذا صاحب البيت بيتا البيوت البيت وقال وقال ما عندي يقتلى بيتي لأنه علي الخارج الحرام المسجد المسجد اتجاع اتجع من من من من من ما مانع محكوما نعم عند ذلك لا مانع من هذا أما إذا منعنا أذن أنا أن لأنه عند الكعبة الحد إلا إذا صاحب إذا وقال صاحب بالقتل لا هذا إذا إلى ذلك من أ ن نقيم عليه حكم ا ل ق ص ا ط ضمن بيته ف ي س من حقنا أ ن ندخله ونقتله داخل البيت لكن لو دخل انسان وقتله داخل البيت هل يترتب عليه شيء يترتب عليه أ ن ه عصى بدخوله بيت ا ل آ خ ر ي ن قد يطالب صاحب الملك بتعذيره ل أ ن ه اعتدى على ملكه لكن ما يقال إ ن ه جنى على هذا ا ل إ ن س ا ن هذا ا ل إ ن س ا ن مهدر الذي لا بد من قتله وقتل الإنسان الجاني في المسجد أ وفي المسجد الحرام أو في ما سوى ذلك من المسجد ت القتل ا إذا كان ج ي ي د إلى ت ب الحرام د م ي فهذا حرام لأنه إلى المسجد تنجيس يؤدي وفي ت ن المساجد وإلا استثنيناها إلى ل ا م س ج الحرام طبعا نستطيع حبدا معنا عنه هذا أننا ما ما ليس نقتله لكن نقيم مباشرة أن ل أ ن هذا المسجد له حرمه اقل ما فيه الكراهه و أ ك ث ر ما فيه التحريم فنحن نعمل و س ي ل ة حتى نخرجه إ ل ى الخارج فالاستثماء الفورية الفور القصاص لا الكراهي إلا إذا اتجاه الإنسان إلى المسجد الحرام ما الرئي حرام على على إلى أقول من يعني يكون جاور حرام ما يمنعه هنا من هنا ق ت ل ه ل ك ن ه لو ا المسجد الحرام أو إلى أو إلى أي مسجد من تجع إلى أ إلى التجا ك ع ب ة أو أي إلى م من ل م س الى ج مقابر المسلمين ل أ ن قتله سيؤدي إ ل ى إ ر ا ق ة الدماء عليها ودماء ا ل ن ج س ة ف ي ؤ د ي إ ل ى تنجيز المقابر فلا بد من إ خ ر ا ج ه من ا ل م ق ب ر ة حتى ي ق ت ص منه في الخارج ر ع ا ي ة ل ح ر م ة المقابر والقصاص كما يكون في كل مكان كذلك يكون في كل فيصح كل ذمان ي القصاص في ا ل ح ر د اي في الصيف وفي الشتاء ويصح القصاص في ح ا ل ة المرض ويصح القصاص في حاله ا ل ص ح ة لا فرق بينهما وسواء كان المرض خطيرا أو ك ا ن المرض غير ق ط ي ر ل ن هذا ا ل إ ن س ا ن ميت فكونه في مرض ق ط ي ر أ و مرض غير ق ط ي ر ما يختلف الحكم بخلاف الحد في الجلد مثلا فيما إ ذ ا كان مريضا وكان الجلد سيودي به إ ل ى الموت سياتي معنا ت ف ص ي ر الحكم في هذا الموضوع هنا محكوم عليه بالقتل هو جاني محكوم عليه بالقتل فسواء كان مريضا أ م غير مريض لا فرق بين الحالتين وإذا سورة سورة ولكن كانت المرأة حاملا سورة الحمل غير سورة المرض المرض لا القتل ولكن الحمل يمنعه القتل لأن الحامل لأن صارت يمنعه يمنعه لأن غير م ش ت م ل ة على روح أ خ ر ى على إ ن س ا ن آ خ ر له حق في العيش و ا ل ح ي ا ة وبناء على ذلك فقد جعل الشرع لها أ ح احكاما م ما نقيم ا خاصة أولا ما عليها م ل آ ن نتقص خاصه للولد الذي في بطنها ولكنها تحبث عند طلب المستحق قال عند بطنها حبثها إذا ا في تحبث مستحق ق ا طالب بحبثها إذا قال طالب بحبثها لا مانع الغالب الغالب ص أنه أنه فرط الذي تحبث تبقى تبقى ق في في وهو تحبس إ ل ى أ ن تضع ف إ ذ ا وضعت يقام عليها الحد فورا قال لا قال حتى ترضع ولدها اللبن ل أ ن الولد بدون ا ل ر ض ا ع ة يموت وبناء على هذا لا بد لنا أ ن نضمن حقه فتحبس أ و تكون في الخارج حتى تضع وبعد الوضع لابد من أ ن ترضع ولدها اللبن و إ ل ى متى يستمر إ ر ض ا ع ه ا هذا شيء لا ضابط له قال له ضابط يستمر يرضع ولدها بغيرها من ا م ر أ ة أ خ ر ى أ و ب ه ي م ة ب أ ن يحلب له اللبن ويسقى أو بأن يبلغ سنتين م او ج وجدنا د ن ا امرأة أخرى ولا بان ه ه ي يستغني م ة ن ب ب ل ف إ ه يبلغ ؤ ج ل حتى ي تؤجل حتى حتى يبلغ الفطامة حتى يبلغ أمه سنتين فإذا بلغ سنتين فهو ذلك امرأ وبناء بلغ كل على مستغنين سنتين عن يقتص اما ا ل ت أ خ ي ر إ ل ى الوضع في القصاص النفس قال القاضي أ ب و الطيب الطبري هذا شيء مجمع عليه بإجماع اجتمع الجنين العلماء الحامل إلى أن في قصاص النفس قال لأنه اجتمع فيه حقان حق وحق الولي التعجيل الولي اقتصاص تضع إلى لأنه تؤخر حق وحق حق أن في فيه في حق لو ولو ثابت هذا ولو حق آخر في ع لو ى ا ل ف ر الآن استمع عندنا ح حق قتلنا ا الجنين الحياة الولي ا حق وحق ل في في ع ج ي ح ن ن لو ل ق ت ا ل م ر أ ة ا ل آ ن سيموت الولد ويفقد حقه في ا ل ح ي ا ة ولو أ ن ن ا اجلناها سيحيا الولد ولا يفوت حق, الوارث أو حق الولي ا أو ل في القصه و إ ن م ا يفوت حقه في التعجيل فقط ق ا ل و بناء على ذلك ف م ص ل ح ة الحفاظ على ح ي ا ة الجنين أ و ل ى من م ص ل ح ة الاستعجال في القصاص بالنسبه ة معجلة للولي الوقت الحقين القصاص أجل بدلا بالنسبة للطرف نحن قلنا لا يقام عليها وفي وإنما يكون وأما يعني يقام ي نفس نضمن من أن نحن ما ضع ع ا ا للولي ق ص ص ا وفي ن ف س ا ف الطرف لأن ربما قاتلة ربما قاطعة يد امرأة يدها لأن فتقتل رجل فتقطع أو تكون تكون قصعت يد لماذا يؤجل و القصاص ا عليها في الطرف مثلا قال ل أ ن ن ا لو ق ص ص ن منها في الطرف أ ث ن ا ء الحمل ربما اقضى الى م من و ونحن صورا ت تزري قرأنا الجناية قد كثيرة الطرف فيها ل إ الموت ن ف س ر ب ا ل اقتصتنا منها في يدها أو في رجلها أو في أي جزء آخر من أجزاء الجسد ربما من م في في في ف أي أو أو آخر ترى جزء فيكون موتها سبب من موت الجنين وبناء على ذلك فلا بد من ت أ خ ي ر القصاص في النفس وفي الطرف ولا يكون الجنين من حلال أو من حرام. ليت ليت هو سواء أو الجنين حلال لأن الجناية ليست لسببه ليس الذي الحمد الحرام حاملا حلال كل الحالين الجنين حرام جناية كانت حرام فإنها في يراعى فرق في حق بين أن من من جنى من من من أم هذه قال و يصبر س ن ا ل و ل ي ب ان ل ا ا مرضعات س ت ت ف ء بعد وجود ي ا و نقولنا ب ن ه يستغني ص ب ر إلى أن ي بغير امه إ م ا بمرضعه اخرى او بهيمه ب يسقى من لبنها لكن حتى لو وجد المرضعات قال يسن صبر الولي بعد وجود يتناوبنه او حتى بالاستفاء مرضعات وجد الولي وجود بعد صبر يفسد لبن أو شات امرأة خ ل ق ه ونشفه ب ا ل أ ل ب ا ن المختلفه ة قال المرضعات يتناوى ا لو وضب ب عدد من ن قال مندبوا لان ل ل و ي يصبر أن نجد حتى ر تفرق أ ة واحدة وترضعه له قال ل اختلاف اللبن على الولد قد يؤدي إ ل ى اختلاف نموه واختلاف أ خ ل ا ق ه وطبائعه وهذا حق له وبناء على هذا يندم للولي أ ن ينتظر ريثما نتمكن من إ ي ج ا د ا م ر أ ة و ا ح د ة تتفرغ ل إ ر ض ا ع هذا الولد فالمهم أ ن ت أ خ ي ر الحامل إ ن م ا هو ل م ص ل ح ة الولد وليس ل م ص ل ح ة المراه أ ة نعم ف إ ذ كان في النفس في ل ق ت ا الولد وإذا كان في الطرف سيؤدي في إلى قتل إ ذ ا قطعنا طرفه ربما ترى ا ل أ ل م والمرض حتى عم جسدها فماتت سيموت الولد وربما أ ج ه ض ت وبناء على هذا ف إ ن ن ا نؤخرها حتى تضع ا ل ح م ل ة وحتى ترضع الولد أ و حتى يستغني الولد بغير أ م ه عن امه لكن لو أ ن الولي لم ينتظر ولم يصبر بمجرد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة على ا ل م ر أ ة بادر فقتلها كصور ا ل م ب ا د ر ة ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناها في ح ا ل ة ا ل ق ر ع ة أ و في ح ا ل ة الاتفاق والحالات ا ل أ خ ر ى التي ذكرناها في ا ل د ب س الماضي لها و الولي أن يبادر فقتل ذ ه ل الحامل لها م ر أ ة صور ق ت ل ه ا ب ع د انتصال الولد الولد انتصر إذا قتلها بعد, بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنيه قبل أ ن نجد ا م ر أ ة ت ر ض ع أ و بهيمه يستغني بلبنها فمات ن ز م ه القوى يختص من منه ذ ا ا ل ر ج ل يختص م ن ه لأنه ا ل آ ن جنى ج ن ا ي ة ج د ي د ة ل أ ن قتل المراه أ ة يعتبر ت ق ل للولد الولد ل مات ت بسبب ق الأم مات بعد أن بعد وجد ح يعتبر ا حيا ولد انفصاج حياً الولد قبل ما قتلا أمه وعدم ما يغنيه للولد ا إ ذ ا كنتم تذكرون حينما كنا نتكلم ع ل ى أ س ب انواع ب أ القتل كنا لو أ ن ه حبس إ ن س ا ن ا في بيت ومنعه من الطعام والشراب حتى مات ف إ ن ه يعتبر قاتلا عمدا وكذلك حينما قتل ام الولد ف ا ن ه حبس الولد ومنعه من الطعام والشراب حتى مات ولذلك يلزمه القول ف إ ن قتلها وهي حامل ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى بعد أ ن وضعت الحمله ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة الان قتلها وهي حامل ولم ي ن ف ص ل الحمل مات في بطنها او انفصل سالما ثم مات بعد ان قتل ف ج ل الولد ب ط ر ي ق ة ما ر قتلها فانفصل الولد حيا وبعد ذلك مات قال لا ضمان على الجانب م ل ض ا ما فيه ع على ا الضمان نتكلم يترتب الذي الضمان الذي هو عليه القول او يترتب عليه القصار هذا الذي نعنيه بالضمان أ م ا أ ن ه يعذر أ م ا أ ن ه تترتب عليه أ ح ك ا م خ اخرى موضوع آ آخر. نعم قال فهذا ي ا ل إ موضوع ا م ل تصرفه بالتعذير فقال صمعه م و آ خ ر أما لأننا لا أن الولد مات بسبب هذه أقل نعلم مات من قال قال لا الولد الجناية ما قال هذي إنه هذه إنه فيه شبهة جنى بسبب و ل ك س م ا في ص و ر ة ما إ ذ ا ولد حيا ً بعد ذلك ما فلا ينسب موته إ ل ى هذا الجانب واما اذا انفصل ميتا تزل أن فالواجب سويه غره وكفاره ساحتال الجنين اذا اجهضته امه بالجنايه علي ه وسياتي معنا بعد قليل احكام الجنين فيما لو جني على المراه برجله في ظهرها أ و أ ن ه وضع على ظهرها شيئا ثقيلا ص و ا ه ك ث ي ر ة متعدده بوسائل أ ج ه ض ت يجب فيه غره وهي أ م ة أ و عبد على ما تنكره في تفصيلها وكذلك أو عليه الكفارة أو جزل يجب متألما ثم مات قال فيه دية وكفارة دية ثم نزل متألما نعم حيا م ت أ ل م ا بسبب موت أ م ي م ت أ ل م ا ثم مات ه ذ ا ل تجب فيه ا ل د ي ة و تجب فيه ا ل ك ف ا ر ة و لكن لا يجب فيه القصاص و القول في ح ا ل ة الحمل قد يكون حمل ا ل م ر أ ة ظاهرا هذا لا يحتاج لبينه وقد لا يكون الحمل ظاهرا إ ل ا أ ن ا ل م ر أ ة ت د ع ي جنت ج ن ا ي ة ثبتت ا ل ج ن ا ي ة عليها ثبت عليها القول الا انها ادعت الحمل قالت إ ن ه ا حامل لكن ما في ع ل ا م ة من العلامات التي تبين أ ن ه ا حامل ق ا ل ا ل صحيح أ ن ه ا تصدق إ ذ ا وجدت الاماره و ا ل ع ل ا م ة ما نقول ن ه انها تصدق تدل توجد العلامة الظاهرة تدل على هذا وأما إذا لم توجد علامة على لم ل و ك ا د ع تصدق لأن الله تعالى قال وَلَا يَحِلُّ لهن أَنْ يَفْتُمْنَ مَا لَهُمَّ اللَّهُ فِي أَرْحَمِهِمْ خَلَقَ ومن حرم عليه كتمان شيء وجب قبوله إ ذ ا أ ظ ه ر كالشهاده ولقبوله صلى الله عليه وسلم قول ا ل غ ا م د ي ة في ذلك حينما د ع ت أ ن ه ا حامل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قولا ف إ ذ ا ثبت بعد ذلك أ ن ه ا حامل ن ؤ ج ل ه حتى تضع ح م ل ة و إ ذ ا تبين أ ن ه ا ليست بحامل ب أ ن جاءت عادتها بعد ا ل د ع و ة أ و ب و س ي ل ة أ خ ر ى من الوسائل ف إ ن ن ا نقيم عليها ا ل بما اننا نتكلم ع ل ى ك ي ف ي ة القطاط هذه الصوره ذكرناها حق المستوفي يعني كيف يقتص ومتى يقتص ومن الذي يقتص عرفنا هذا والخلاف فيما لو ادعى هو شيئا و ادعى الجاني شيئا وادعى الولي شيئا آخر, أو شيئا اخر لكن لماذا يكون القطاط هذه ص و ر ة ج د ي د ة ب م ا ذ ا يكون القصاص لو ان انسانا قتل اخر وثبت ت ا ل ج ن ا ي ة وحكمنا عليه بالقوى لماذا نقتل هذا الجانيه قال هذا يختلف, يختلف باختلاف الوسيله التي قتل بها فاذا قتل بمحدد كالسيف او قتل بمسقر كالحجر او خنق المجني عليه خنقا ب او ل ل ح ب أ ب جوعه ر ب بيده أو أو و ج حتى مات أ و أ ح ر ق ه أ و أ غ ر ق ه في الماء أ و أ ل ق ا ه من جبل أ و وضع عليه شيئا حتى اختنق هذه الصور يمكن أ ن يقتص من الجاني بمثلها قال وبناء على ذلك يقتص من الجاني بمثل ا ل و س ي ل ة التي جنى بها ف إ ذ ا كان قد ضربه ب ا ل م ت د س بالسلاح الناري أ ط ل ق ن ا عليه نارا و إ ذ ا كان قد قتله بسيف قتلناه بالسيف وان كان قد خنقه بيده خنقناه ب ي د ن ا ي أ ت ي ا ل ولي المجن عليه ويخنقه بيده و إ ذ ا كان قد أ ل ق ا ه من شاهق ا ذ ق من شاهق و إ ذ ا كان قد أ ح ر ق ه و إ ح ر ق ا ل و س ي ل ة التي جنى بها لابد أ ن يقتص منه بهذه ا ل و س ي ل ة حتى يتشفى المجن عليه وحتى يمتنع الناس من الاقدام على مثل هذه الجرائم قال الله تعالى و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال تعالى وجزاء ق ا تعالى ل و س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به وغروا ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا رب رأس يهوديا بين حجرين البخالي النبي الله صلى عليه بين أن كان بذلك جارية بحجرين قد قتل فقتله رب رأسها وروى س ل بمثل قتل م ما به و البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من حرق ح ر ق ن ا ومن غرق غرقناه طب إيش نعمل بحديث نعمل ن ل ا ي النبي عليه النهي حينما يكون عن عن على عن على نهى المثلة الصلاة والسلام نهى عن المثلة قال هذا محمول على النهي عن المثلة حينما لا يكون على وجه المكافأة محمول وجه حينما لا يكون على وجه ا ل م ك ا ف أ ة إ ن س ا ن حكمنا عليه ل ق ت ل سبب من أ س ب الاسباب ب أسباب غير ا ج ن ي في ة الحالة قال هذه به ما نمثل ا انسكنا أثيرا ما نمثل ه إ ن س ن س ك ع غير ة جنع وكان والعياذ و بالله مثلا وكان محفنا أ اسباب أن ن ل نمثل ما و م الجنايه ق ت بوسيلة ف محتله بنفس و ل التي قتل ة ب ا ويكون قتل هذا م ك ا ف أ ة له على قتله السابق لو أ ر ا د الولي الدمي ان يقتص بنفس الوسيله يلطي م فهذا لأنه أسفل على الجانب لو قال الله و حق ر ه نحن ل ا الناس نريد نحرقه كل خادرا على بشهد الحريق أن يرى رؤية يحرق مشهد نامه إنسان أن واذا ب م يتمنى يشتفي يتمنى يعجل حتى ربما وربما عن قلبه ه إلى وإذا السفر كان القتل بالضرب لكي يفرض أ ن ه ضربه ضربات م ت ع د د ة بعصا ك ب ي ر ة ف إ ن ن ا نضربه لكن نحن ربما لا نعرف عدد الضربات التي ضربه بها حتى ما قال ناخذ باليقين واذا إ أَلْخَيْنَهُ م كانت الارض ا ر أَنْ يَكُونَ الْمَكَانِ ربما من الأعلى يموت. إذا كانت الأرض طريه مثلا ربما لا يموت ولان على هذا لا بد ان يكون المكان صلى حتى يموت لان ل أ ن ن ا نحن مامورون ب أ ن نختص منه بنفس ا ل و س ي ل ة ل ن ح ن مامورين بتعذيبه ز ي ا د ة عما فعل هذا إ ذ ا قتل ب و س ي ل ة يمكننا أ ن نعمل مثلها لكنه لو قتل ب س ح ر ما نستطيع أ ن نستعمل السحر في القتل لو انه قتله بسحر وقد يقع مثل هذا قال يقتل بالسيس ما يقتل بسحر ا ل مثله و أ ن ا قتله بالخمر لانه جرى خمرا حتى مات م ث ل او أ قتله باللواء ناق به ولم ي ت ح م ل و فمات ما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة يوجد عندنا قول ضعيف أ ن ه يعامل بمثل ما ع م ل به وبناء على ذلك ي ض ع له شيء كالخازوق يعمل ن ي ي ع ويجلس عليه حتى يموت قول ضعيف هذا لكن له يعامل من أنه وجه بمثل المعاملتها و ا ل ج ن ا ي ة التي جنى بها ولكن الاصح عند أ ص ح ا ب ن ا قالوا لا إ ذ ا أ و ج ر ن ا ه الخمر أ و ج ر ى خمرا ما نجره خمرا و إ ذ ا لاقى ما ي ق ت ل ب خ ش ب ة توضع في ا س ف د ه و إ ن م ا لستجب ل أ ن هذا العمل تحدث نحن منيون عنه أ ن نجره خمرا أ و أ ن نستعمل معه مثل هذا العمل نعم ولو أ ن ه خشبه بالتجويع جوع وحبثه في ا ل ب اربعة ي ي ت عشرة ا ماتت خمسة م ح مار فقال ن ل ه بمثل ا ظننا ل ت ج و ي يظهر ع حبثناه خ س ة ايام وما مار ح ب ح الفتره ة قال يزاد يزاد ي ج و ي ع ه الى ل م ي التي ماتت ث ا ل ف ر ة ا ل ت جوع بها من جنى عليه فبها ونعمت و إ ل ا ف إ ن ن ا نزيد في م د ة التجويع حتى يموت وفي قول ضعيف أ ن ن ا نقتصره بالسيف حتى لا نزيد في إ ت... ي ل ا م ه وتعذيبه نحن نقتص من الجاني بمثل ما ا ق ت ص به شريطه الا نزيد في ا ل إ ي ل ا م و إ ذ ا كنتم تذكرون في الدرس الماضي حين تكلمنا على الجوائف قلنا ما يجوف ا ل إ ن س ا ن ل ي ن ه ا لا تضبط خ ش ي ة أ ن يعني إ ذ ا قلنا ا ل ق ص ا ص ب ا ل ج ا ئ ف ة و أ ر ا د أ ن ي ق ت ص بمثل جائفته ربما زاد في الجاني فيؤدي إ ل ى ز ي ا د ة ا ل أ ل م التي لم ي أ م ر بها الله نحن أ م ر ن ا أ ن نقيم القصاص العادله على الجاني ت م عدم الطعام ر على ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمان نعم وعلى كل حال فالقول المبتلى به انه يعدل عن التجويع الى السيف اذا لم يمت بنفس المده التي جنى كان الإنسان قتل بالتجويع أليس من بها أن يعدل ل ي الصور, الصور لكن بالحقه أيضا أن يطالب بالاقتصاص بمثل ب الجاني الوسيلة التي من جم هناك ا ه بعض الصور التي لا تكون الجنايه, فيها بالمباشرة. الجناية على النفس لا تكون فيها ب ا ل م ب ا ش ر ة و إ ن م ا بالترايه كما لو قطع يد إ ن س ا ن فسرت ا ل ج ن ا ي ة إ ل ى النفس فماذا ل م ق ط و ع تكلمنا عن الصور والحكم في هذه ا ل ح ا ل ة لا بد من اختصاص لكن كيف يختص الجاني قطع يد ا ل م ج ن ي عليه أ و ل ا قطع يده فقط ثم مات ترت ا ل ج ن ا ي ة من اليد الى النفس فمات كيف يقتص ولي الدم منه قال هو مخير بين امرين ا ل ح ا ل ة الاولى له ان يقطع يده وينتظر السرايه ة كما سرت الجناية من يد كذلك م ب ا ش ر ة مخير بين أمرين بين فللولي حجز رقبته هذه、واحدة. وله ا ح د ة و القطع يعني أن يقطع ثم الحجز أي أن لأن ثانية يقطع يده يقطع يقطع يده وينتظر التراية سورة والسورة هو المطلوب وإذا سرت تتري يضطر الثالثة ثم فإذا فهذا عنقه عنقه لم إلى حز ب عليه القطع الصور ي هو هذه من أ ض ما لو مات ب ج ا ئ ف ة اجافه الجاني اجاف المجني عليه فسارت ا ل ج ن ا ي ة الى النفس ومات او ك ث ر عضده او كسر ساقه او كسر عظما من عظامه ماذا نعمل هل نجيفه وبعد ذلك يقتل كما ذكرنا في القطع في الطرف يكسر عضده وبعد ذلك يقتل ام انه يقتل قال في هذه ح ا ل ة يقتله ل أ ن الكسر ما يضمن فيه ا ل م م ا ث ل ة ا ل ق ط ع تضمن فيه ا ل م م ا ث ل ة قطع يده و نقطع يده من المرفق نقطع يده من المرفق ق ط ع من المنكب قطعناها من المنكب ولكن الكسر ما تضمن فيه ا ل م م ا ث ل و كذلك ا ل ج ا ئ ف ة وبناء على هذا ف إ ن ه يقتل بالتي تحز عنقه ويقتل ف و يمجافوا وبعد ل فعمل ذلك كفعدي يعني م إن ا بهذه ا ج ا فبها وإلا ئ ف ة حزعوا يعاقبوا نعم نقاط ن ككادي فإذا ج أ هذا ومات ونعمت يموت الجوائف يموت لم فبها تزاد حتى ه الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ن ا ي ة ب ا ل ن س ب ة للجائفه او كسر العضد فالحكم انه في ح ا ل ة القصاب يختص بالسيف يحز عنقه عنق الجاني والتعليل في هذا ان ا ل ا ج ا ف ة ليست م ن ض ب ط ة وكذلك الكسر غير منضبط و م ن انه غير منضبط ف ن ل ع ج ل الى الحد هذا الذي صححه الامام النووي في المنهاج وقال وفي قول يكون العقاب من نوع العمل و ع ا ق ب بمثل فعله هذا الذي ضعفه ا ل إ م ا م النووي هنا في المنهاج وجعله قولا ضعيفا هو القول الاصح عند جماهير الاصحاب ولذلك يقول الشارع وهذا هو الاصح الأطحف ا أنه ي ع قال ب بمثل شعره فإن أ ج ف أجفناه فإن مات فإن ج ا ئ ف هذا ا وإلا زدنا في الجائفة ونعمة يموت نعم التنبيق في فبتطرق حتى ه هو الذي جرى عليه اكثر ن من أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه يعاقب بمثل فعله فمن اين جاء ا ل إ م ا م النووي بهذا الكلام إيش الإمام النوي يقول والقول الضعيف أ ن ه يعاقب باستفاده الشارح هنا يعلل تعليل يعني ما هو مقبول كثير جدا قال الإمام الرافع في المحرر تعرفون أن المنهاج مختصر من كتاب المحرر للإمام الرافع الإمام الرافع رحمه الله تعالى في المحرر مختصر من رحمه تعرفون في في نحن أن نتبى القول ا ل أ و ل ه ذ الذي ا قاله الامام النووي ف إ ن ه ي ع د ل به إ ل ى السيف نسبه ا ل إ م ا م الرافعي في المحرر إلى الى ر ي ن يقول الشارح فالإمام النوي الشارح فإمام يتبعه ع ه ذ ا و و ي ق ل أظنه أنه وكأنه أ تفق قلم ر ا د أن يقول الراجح أنه أعلم أولا يعني النوي يقول يعاقب الرافعي في ومه الراجح المحرر والله أعلم يعني أولاً إمام النوي رحمه الله تعالى بمستفاده ما إمام فرجح رجحه رحمه ك ت ا هذا ب خ ر ج ف ي حياته ولو ت و ا ا ا ل ل إ م م ن و و ي دقيقا يتحرف كان مثل ه ذ ه ا ل أ م وهي ر فأنا وإنما أستبعد قلم يسب ان القول إلى الجوائف غير منضبطه ولذلك تبيعه عليه والله أ ع ل م على كل حال ما نريد أ ن نتكلم ع ل ى الباعث الذي بعث ا ل إ م ا م النووي على ترجيح القول ب أ ن ه يعدل عن الجائفه ة إلى السيف ل ل ا أعلم ب الى ب بعث كتاب ا الذي الإمام النووي لأنه ما منها ولا عل... الإمام النووي الدقائق ع ولعل ع ث لأنه لو تكلم جوز به سرح م س السيف ئ كثيرة من لكنه ما تكلم من المنهاج ما م ا على ل هذه أ ل ولم ة ذ لماذا ك ر عدل عن أقواله عن أقوال الأسلين عن عن ي يقطص أنه يقص منه بمثل فعله الى الاقتصاص منه في السيف ما نعلم ب ا ل ح ق ي ق ة لماذا عدل ا ل إ م ا م النووي ولماذا جار الراشعيه في هذا فنجيفه ف إ ن مات في هذه ا ل ج ا ئ ف ة فهذا هو المراد والا إ ل فيجاد في ا ج ئ فيزاد ة فقوله هنا فإن لم هنا م ت ل ن في الجائفه قلت ولكن إذا مات بهذه الجائفة وإلا الجائفة ذلك نعدل إلى السيف عند إذا بهذه مات فقول ا ل إ م ا م النووي هنا فرع إ فإن ن بناء لم يمت فإن لم على القول يمت يمت أي على الضعيف فرع على القول الضعيف هنا ل وفي رحمه الله تعالى ر ع على القول ض قول كفعله اي أ ن ه يجاب ج ا ئ ف ة ك ا ل ج ا ئ ف ة التي جناها ألماً لم الجوائب جديداً تزد الجوائف في الأظهر. فهذا ي ا ل أ ظ ر وعند ل ك م ذ التفريع ع م عند نضطر نعدل ذلك فهذا لأن إلى السيف ا الذي ذكره ا ل إ م ا م النووي ليس تفريعا ً على ا ل أ ف ر ح و إ ن م ا التفريع على القول الذي ضعفه وهو القول المعتمد المتابعين ولن و اقتص ق ص م ثم مات ا س ر ة إ س ا ن في المذهب فيده ث مات سراية ج ن ي عليه قطع ج د ه وقطع من الجاني ق يد ا ل ج ا ن ي لكن بعد أ ن قطع يد ا ل ج ا ن ي مات هو سرت ا ل ج ن ا ي ة إ ل ى جسده فمات ما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة قال للولي أ ن يقتل الجانيه ان يحج عنقه هو ق ط ر بيده لكن ا س ت ر ا ي ة جنت ونحن نعلم ان ة ل أ ا ل ج ن ا ي ة إ ذ ا سرت فيلزم منها القول فلا بد من قتل ا ل ج ا ن ي فللولي أ ن يقتله نعلم أ ن الولي حق له أ ن يعفو على مال قال أ ن ا ما أ ر ي د أ ن اقتلنا فاستفدنا منه قطعنا يده وذاك مات ب س ر ا ي ة ا ل ج ن ا ي ة ا ل أ و ل ى ولا نحتاج أنه م ان نعفو على ذلك كم ي أ خ ذ هل ي أ خ ذ د ي ة ك ا م ل ة أ م ي أ خ ذ نصف دية ق ا ل يأخذ نصف د ي ة م ا يعفو عن د ي ة لماذا قال ل أ ن ه لما قطع يده بنص اليد بنصف ديه ة اليد ن ص لو عفى عنه كله بدون قطع اليد قبل ان يقطع اليد لو انتظر حتى مات وعفى عنه ف ي أ خ ذ ديده لكنه لو قطع يده ياخذ كم ي أ خ ذ نصف ديده ق ا ل و بناء على ذلك ف إ ن ن ا ن أ خ ذ منه نصف د ي ة إ ذ ا ع ف ى الولي على مال فله أ ن ي أ خ ذ نصف د ي ة ولا يزاد عليها ولو قطعت يداه ثم ا خ ت ف جاني قطع يدي إ ن س ا ن آ خ ر ا خ ت ص منه فقطع يديه ثم مات المجني عليه ا ل أ و ل في الولي ل ي ط ا ر ب بقتل الجاني لا مانع من هذا ولكنه إ ذ ا ع ف ى ف ا د ع ه بدون مقابل ل أ ن اليدين اللتين قطعتا ه من الجاني ت ع ز ل ا ن الديه فيعفو بدون مقابل إ ن شاء ان يحز ع م ق ه فليحز عنقه اما إ ذ ا ع ف ى عن ل ى ي ع ي عن القصاص وقال ما أ ر ي د أ ن اقصص منه ليس له ان يقالبا بالديه ل أ ن قطع اليدين يعزل الديه لو أ ن ن ا رفعنا يد إ ن س ا ن ق ط ا ص ا فمات ما هو الحكم هل يرجع ولي الجاني على وقال له هذا قطع يدك فقطعت يده لكنه مات من أ ن ت ما م ت من قطع يدك ومات من قطع يده ي ي ن ز م شيخا ينزمه شيء في دية ما مات جان قطاط مات قطاط فلا والحق كما من مهدرة من نفسه فهدر هدر مهدر. من مات في أو فلا له لو قتله كما عن عمر وعلي رضي الله تعالى أو قطع عن عمر رؤيا رضي حج كلاهما له قصاص طرف هذا جنى فقطع يد إ ن س ا ن فقام المجني عليه واقتص منه فقطع يده و م ا ت قلنا لو بقي ا ل أ و ل حيا ومات الجاني لا شيء عليه ل أ ن ه مات بقصاص طرف فنفسه هدر لكنهما ماتا ث ن ي ن ماتوا ماتا سرايه معا أ و سبق المجني عليه, المجني عليه مات ج ن ي عليه م أ و ل ا ثم مات الجاني فلا فلا شيء ل أ ن ه قد اختطفه إ ذ ا مات قبله أ ك ث ر ما يطالب به وليش يطالب ط ا ل بالقتل ب ومات, ومات بقطع طرفه فليس هناك شيء إ ذ ا مات معا أ و مات أ و ل ا المجني عليه و أ م ا إ ذ ا ت أ خ ر موت المجني عليه أ و ل ا مات الجاني قطعنا يد الجاني ف س ر ت فرى القطع ولي وبعد ج الجاني باستراية ماذا ولي ل ا في هذه ا لا ح ل ولي المجني عليه ولي الجاني لا ة شيء له ل أ ن ه مات ب ا س ت ر ا ي ة قصاص قلنا نفسه تكون في هذه ا ل ح ا ل ة هدر و أ م ا المجني عليه الجاني ما أ خ ذ ن ا منه إ ل ا ا ذ ي و ج ن على المجني عليه قطع يد المجنى عليه قطعنا يده يد مقابل يده فمات الجاني قبل موت المجنى عليه ب ق ي ة نفس الجاني س ه ب ت حذرا ليست مقابل حق للمجنى عليه فلما مات المجنى عليه بعد موت الجاني ا ل آ ن ولي المجنى عليه يطالب بشيء جديد هو ما أ خ ذ من الجاني إ ل ا اليد فقط لا غير ا ل آ ن صار له شيء آ خ ر ص ر ت ا ل ج ن ا ي ة في المجني عليه من اليد الى النفس فهو ا ل آ ن يطالب بحق آ خ ر ب ا ل ن س ب ة للجاني لو كان الجاني حيا لقتله الآن الجاني حيا مات قبل المجني ليس قبل ل ع قال حق تقابل حقه الحالة المجني يطالب الجاني استراية الجاني فلابد يطالب الحالة ولي عليه تلكة لأن لم لهم في بنصف في في وفي ذية بشيء هذه هذه هذه يأخذ بذية من أن عند أن نصف、صديق. عندنا بعض الصور ا ل آ ن في ا ل خ ط أ في الخطا في ا ا سواء كان من ا ل م ق ت ص أ و كان من ا ل م ق ت ص منه وكذلك فيما لو غرر الجاني المجني عليه فبدلا من أ ن يخرج له اليد التي تماثل يد المجني عليه أ خ ر ج له ي د الاخرى وقطع يدا ي م ن ى يجب ان نقطع يده اليمنى لكنه اخرج اليد اليسرى ماذا يترتب على هذا قال قيل وقطعها قطعها المسألة اسمها الدفشة لان في بعض الحالات الدفشة الدفشة وان يبهل الانسان ما ارى للجاني اخرج يدك اليمنى فاخرج يده اليسرى مسألة على يبهل يعمل لا الجلات هذه يده وهو عليه وهو المجني يدك في تبني كيف يدري ايضا يدري بعض او هذه الصور او تم م س ا ث ة الدهسه ويذكر فيها عدد من الصور من جملتها أخرج هذا و قال ف د إ ب ح ت ه ا ن ج ي عليه يقطعها حتى ف ق ط ع ه ا م ه د ر ة يده م ه د ر ة لا قيمه ة ل ا لها ا قصاصة ف ي و لا ذيها لا قصاص ة فيها لأنه ولا ا ذ ي أ خ ر ج وأباحها لا قصاصة ف ي ه ا ولا、ديها. سواء ذيها عيما قاطع أ ن ه جعلها صاحبها بذلها ا اليسار الإجزاء لا عوضا عن اليمين أم لا قال لأن لم يتلقض مع أم أم مجانا عن ظن وإن بالإباحة ومدها ويطالب م د وأهدرها ه ا أباحها وقصعت لا ف ا فيها ط باليمين ان ل نجني عليه قال ويبقى قصاص اليمين, من حق قطع وقال أخرج أخرج ويبقى اليمين. إلا في الصور طبعا ما أريد أن أفطل والذي التوسع في الموضوع فليقرأه طبعا ما كثيرا بهذا في أريد سأكتفي أريد منكم أن في الشراح وفي الحواشي الشراح هذا إ ذ ا أ خ ر ج يساره ولم يتلطط. لا يتكلم ل لا ي ت بشيء لكن ه ق ف د إ ب ا ح ت ه ا مهدره ويبقى القصاصه في اليمين و إ ن قال بعدما قطعت يده اليسار قال انا جعلتها عن اليمين أنت أخرج يمين لما قلت لي أخرج يمين أنا أخرجت يدي اليسار وجعلتها الجبشة المجنع أنا المجنعة اليمين أخرجت اليسار عليه بها وظننت ا ي اجزاءها ل ذلك اليمنى ي يستطيع عن نعم وإن قال ع ل ت ف ت ر ذ ب ه القاطع ا ل قال ط ع له كذاب قال أ ن ت عرفت أ ن ه ا اليسار وانها لا تجزئها ه ا ع تغررني وتخدعني من ا لليمين ح ا لا فيها قصص ا ولا فيها ديه ويبقى القصص ا في اليمين في هذه الصورة أخرج اليسار هذه السورة أخرج لكنه تعال القطاعات وهو يستحق يمينه قال لا, لا قصاص فيها سواء قال القاطع ظننت انه اباحها او انها اليمين ام علمت انها اليسار فهو الي ذاك يسارك لا خصاص فيها ل أ ن ك انت الذي أ خ ر ج ت ه ا و أ ق ل ما في تجيب فيها ش ا ل ش ب ف ي ه ا الذية تجب فيها ا ل د ي ة على القاطع ويبقى حق المجن عليه في اليمين يطالب بالقصاص منها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم